كنستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالب امين ولقد كرمنا بني ادم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا أَفَضَلْنَاهُمْ عَلَى كَثِيرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا يَوْمَ نَدْعُو كُلَّ أُنَاسٍ بِإِمَامِهِمْ فَمَن أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ فَأُولَٰئِكَ ولا يظلمون فتيلا ومن كان في هذه أعمى فهو في الآخرة أعمى وأضل سبيلا وإن كادوا ليفتيلا تنونك عن الذين أوحينا إليك لتفترى علينا غير وإذا أتخذوك خليلا ولو لئن ثبتناك لقد كت تر كانوا إليهم شيئا قليلا اِذَا لَأَذَقْنَاكَ ضَعْفَ الْحَيَاةِ وَضَعْفَ الْمَمَاتِ ثُمَّ لَا تَجِدُ لَكَ عَلَيْنَا نَصِيرًا وَإِن كَادُوا لَيَسْتَفِزُّونَكَ مِنَ الْأَرْضِ لِيُخْرِجُوكَ مِنْهَا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 أقيم الصلاة لدولوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهوداً ومن الليل فتهدد به نافلة لك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 وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهقا وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين وَلَا yezidu alzani إِلَّا illa khasara, wa ida anamna al insani agra, wa na ab jani, wa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 ولئن شئنا لنذهبن بالذي أوحينا إليك ولئن شئنا لنذهبن بالذي أوحينا إليك ثم لا تجد لك به علينا وكيلة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 والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا ولقد صرفنا للنساء في هذا القرآن من كل مثل فأبى أكثر الناس إلا كفورا الله أكبر